موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون أَعْمَلِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٍ وَمَا غَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشَّرَّ أَبَجَدًا كَانَ سُمَّتَهُمْ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قانتا لله قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 توم بي ولا ان صدرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق I'll see you.